الموقع الرسمي ل ف ض ي ل ة الشيخ محمد سيد حاج رحمه الله يقدم لكم هذه المال الحمد لله العلي ا ل أ ع ل ى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أ خ ر ج المرعى فجعله غثاء أ ح و ى له ما في السماوات وما في ا ل أ ر ض وما بينهما وما تحت الثرى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 كتب التاريخ التي كتبت ب ا ل ا ن ج ل ي ز ي ة و ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ا م و ر هذا جاء وحاصر مصر وكانت تحت الفاطميين وكان العاضد هو اخر ملوكهم فاذا, فإذا به يفرض عليهم اتاوى و ج ز ي ة وهم مسلمون يدفعون له اموال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 مع ميدان ك ر ة القدم مع أ ب ط ابطال ل العالم تلقاوز أعلان يا أخي ما لك قال ل كأس يا ما ا وحي أخي ر ا ز ي ل ل ع ت إن ش ل ل ه تتقطع حتة, حتة. ما كاس العالم إن شاء الله يطيروا قال البرازيل ل ط ت ح د لله إن البرازيل طلعت شنو يعني البرازيل طلعت أن أمة الأمر شنو يعني عجيبة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 يعتقدون أ ن العلماء مولانات لا يفهمون في ا ل س ي ا س ة و أ ن ه م دراويش والعلماء والحكام يستغلون العلماء فقط عند ا ل ز ن ق ا ت ي ج ي ب و ه ن يقولوا احنا ج ب ن ا ه ن و ي ع م ل و ل ه كده ويقولوا خلاص بقوا م ع ن ا لكن في ح ق ي ق ة ا ل أ م ر لا يعتنون بالعلماء أ ئ م ة المساجد في بلاد المسلمين أ ق ل الناس رواتبا ما ح ص د ت ك انت ع ا ر ف أ ن ا الحمد لله ما معين لا في الشؤون ا ل د ي ن ي ة ولا غيرهم احمد الله ماذا ليس حاجه من زر لكن تخيل ا ل إ م ا م عندنا في السودان مرتب كم س ت ا ع ش ر ة آ ل ا ف و خ م س ة آ ل ا ف مع بعض يمكن تكون الفين الفين الفين سبع ة مرات ومعاين الف و ا ح د ة وذو ده تحسيبه ب ا ل خ م س م ي ا ت ا ل ص غ ي ر ة ممكن تقبله ك ث ي ر ة ش و ي ة ثلاثين خ م س م ي ة ح د ي د ة و ش و ي ة قالوا زادو ا ع م ر ه ا سبعين الف بعد احتجاج ده مرتب بلا هدا ب ج ي ب ا س ك ر ي م ولا بطل ب ج ي ب بطل قال ده مرتب ي ا خ د م ش ك ل ة صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي ادنى وقرب العلماء منهم نجم الدين الخشاني و و أ س ا م ة بن م و ق ذ و أ ب و طاهر السلفي وابن نجا كل هؤلاء العلماء كان يقربهم ابن كثير قال أ ك ث ر شيء استوقفه في س ي ر ة صلاح الدين كلها قتال وجهاد وديوش و د ي و ش ومؤامرات قال ده كل ما استغرب له أ ك ث ر شيء استغرب له حرص صلاح الدين على ص ل ا ة ا ل ج م ا ع ة في المسجد مع ك ث ر ة مشغولياته يعني ه ذاته نحن في حكام ذاته الجامعه ده مش على كثير دول اخ مشغول فيشنو ذاته مشغول كده وريني فيشنو ذاته وريني دول اخ مشغول قال فيشنو ده كان مشغول بجد كل يوم في ح ر ب كل يوم يا ح ص ل ا ح ا ل د ي ن ل ب س في م ر ة من المرات آخر مرات ة من م ا ل ب س لا ماتحر ب ه عشر سنوات م ت ت ا ل ي ة عشر س ن ة م ا ق ل عشر ع س ن ة ا ل ز و ر دم ن حصان ل ب ح ر ل و ا د ي لجبل ولبس د ب سند ا ر عشر ع س ن ة من س ن ة خ م س م ي ة ت م ا ن ي ة و سبعين ل خ م س م ي ة ت م ا ن ي ة و تمني ا ن ه ج ر ي ة يا أ خ ي د ز ا ت ش م ه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 ووضع عن الخلق المكوس المكوس أ ي ح ا ج ة فيها قروش بيدفعوها الناس م ن ع ه قال ما دار ولا جريش ولا تعريفه ل ا ب ت ح ر ك ة بشيل ي قروش طبعا معليش ا زمان ما ك ا ن ف ي ب ت ح ر ك ة لكن خليت كلام نجمه ل غ ة العصر لابتاع المحليه بجي ي يشيل عتب ولا بشموس شو معرف ياخي أ ي ح ا ج ة يقولك عتب عتب شنو قروش بس المهم اي حي ي ط ل ع و قروش بشلون من الناس ا ل م د ر س ة يقول لك م د ر س ة ح ك و م ي ة التعليم الخاص معروف مليون وشنو معارف تمشي في, في ا ل س ن ة م د ر س ة ح ك و م ي ة كل يوم يجيك الشافع يقول لك قالوا ث ل ا ث ة الف للفصل س ت ة الف للمراوح خ م س ة الاف للجيل كل يوم يرسولك الشافع بعدين الشافع ما بيعرف انت مفلس ما ع ن د ه يبكي هناك يضغطوا يقول لو الما ج ا ب ي كيف على ح ي ل ه بالله لتربيه بالله لتربيه المدفع ا يجف على حاله يا خشافي ع ذ د مبشلو قول مادفع ت ع ي ر ه أ م ا م الطلاب تخلي يخجل قدام ز م ل ا ن ه يقوم ز ا ت ه يضاره و م ر ا ت يقولون المدفع ا يطلع بره بره وين هما عنده ل ا هو عنده أ ب و ه ما يكذب يعني ولا كيف ي ا خ د ت ر ب ي ة دي دي ت ر ب ي ة بالله زي ده كان ي ب كاتب كان قاله ل أ ق ب ض في الجيش ولا قود بقود الناس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 ق ن ا ا ل شباب المستقبل والله مستقبل واحد مافي ه أ ك ل م ك أ ف ل ا م ا ل ك ر ت و ف ي او مستقبل الكديسه والفارق بشاكله قال شباب ق ن ا ل شباب المستقبل قال مستقبل وين مستقبل شنو والله مستقبل ح ب ة دي مافي ه يا دوب نحن انتهينا وبالتالي صلاح الدين ا ل أ ي و ب ي رحمه الله احتل دمشق ووحدها ووحد بين مصر والشام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 ا ل أ م ر المدهش في س ي ر ة صلاح الدين و أ ن ا من المعجبين به جدا ً ا ل أ م ر المدهش أ ن صلاح الدين أ ر س ل أ س ي ر ي ن ما هم في الموسم موسم حق والناس ما شتتن ا ل ح ج ما شتتن ا ل ح ج أ س ر م ج م و ع ة من الحجاج قام أ س ر م ج م و ع ة من الصليبيين و أ ر س ل ه م س ن ة خ م س م ي ة ت س ع ة وسبعين هجريه إ ل ى منى ي و أ م ر بذبحهم في منى ح ا ج ة غ ر ي ب ة اثنين من الصليبيين أ س ر و ا قالوا الحجاج ما سمعوا ا ن ه في حجاج أ س ر و ه ن انا بعدها سيخافوا من الحج ك م س أ ل ة ا ع ل ا م ي ة قدام جميع الحجاج ضبحوا اثنين في منى محل ما بيضبحوا البهايم ن ح ر و م في منى ي ط م أ ن الحجاج يادوب ان ا ل ا م ة فيها د و ل ة وان عندهم سلطان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 قرية تسمى حطين. وعسكر ل ى قرية ت م ى حطين و ع س صلاح الدين ينتظر جيوش ا ل ف ر ن ج ة كما يسميهم أ ه ل التاريخ وجيوش الصليبين ي الذين جاءوا يحملون صليب الصلبوت أول بدأت المعركة يوم السبت وكان شديدا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 قال اهل السير من راى الاسرى ظن أ ن ه لا قتلى ومن راى القتلى كامثال التلال والجبال ظن أ ن ه لم يؤسر أ ح د اثنا ش ر ا ل ف أ س ر و ا ثلاثين ا ل ف وكتلوا ثلاثين ا ل ف و ث ل ا ث آ ل ا ف جرحى وفروا في الصحراء أ س ر إ ب ر ا ن س الكرك اللي كان بياسر الحجاج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 كل الذين ماتوا منهم لا يتعدون س ب ع ة وثلاثين نفر ا ت ن ا ش ر أ ل ف يهزم و ا ث ل ا ث ة وستين أ ل ف يقتل و ا ثلاثين أ ل ف و ي أ س ر و ا ثلاثين أ ل ف ويموت منهم س ب ع ة وثلاثين اتناشر ألف والله دي م ع ر ك ة ما في لها مثيل خجيبه ذاته و أ س ر الصليب نفسه صليب الصلبات نفسه ونكس قال لك الرجل من ك ث ر ة ا ل أ س ر ة ما لاجئ يلم ا ل أ س ر ة ديال الخوفه دخلتهم الناس د ي ك د خ ل ت ه الخوفه زول ما قادر يعمل اي حد بالله ي ق ل لك الوحي بيطلع ا ل خ ي م ة خيمته يطلع السير بتاع ا ل خ ي م ة ويربطه قالوا من ك ث ر ة ا ل أ س ر ة باعوا أ س ي ر ا في دمشق بنعل خواجب م ر ك و ب باعوا خواجب م ر ك و ب قال له داير ا ل خواجه هك الدين مركب من ك ث ر ة ا ل أ س ر ه ز ا ت ه لكن صلاح الدين محترم عامل ا ل أ س ر ه من الملوك م ع ا م ل ة ك ر ي م ة جاي لوزانه أ م ي ر ه م وقائد وملك م م ل ك ة ا ل بيت المقدس ل ل س م ا و ش على بيت المقدس طلب من صلاح الدين ماء بارد قال داير مو بارده اتركي داير مو بارده جابك من ا ش ه اتقن في لندن ولا قن في باريس داير باردة هنا بيجيبك موه شنو قام ل داير و ه باردة قايلوزان ل أداه باردة قام موه ادى ري أ رينو ش ا ت ي و م إ ب ر ا ن س ك ر ك ل بياسر ح ج ا ج أ د ا ه قال أ س ر ب ت كمان غضب صلاح الدين غضبا شديدا قال له ما أ ز ل ت لك ثم قام صلاح الدين بنفسه و رينو شاتيو أ س ي ل استل سيفه و قال له أ ن ت الذي قلت لي ي أ ت ي ك محمد ليتسلم ا ل أ س ر ى من الحجاج أ ن ه ا هانذا ها أ ا نائبه و خليفته ثم ضرب صلاح الدين عنقه بين جميع ا ل ق ا د ة و ما قتل من ا ل أ س ر ى إ ل ا رينو شاتيو يستحق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 ك ترفع يدها ق ا ئ ل ة اللهم لا تنصر صلاح الدين ولكن أ ن ص ر الدين اللهم لا تنصر صلاح الدين ولكن انصر الدين اللهم ق و ى لا ل ت ن د ر ع ل ي ه ا ل ح م د لله و ا ل ص ل ا ة و ا ل س ل ا م على ر س و ل ا ل ل وعلى آله ه وصحبه و م ن والاه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 عليها حتى آ خ ر رجل منا ينتظر ردم صلاح الدين فقال له صلاح الدين القدس لنا كما هي لكم بل هي عندنا اعظم لانها مسرى نبينا ولانها محشر امتنا ولا, ي... ولا تتصور ولا يخطرن ببالك انا سوف نتنازل عن شبر منها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 الا س ن ة ثمانيه واربعين وسبعه وستين ايام الخزلان العربي و ا ل ق و م ي ة ا ل ع ر ب ي ة و ص ل م ا ل ق و م ي ة العربي ة الباطل الذي تهاوى وانتهى مع عبد الناصر وحافظ ا ل أ س د وهؤلاء الذين لم يرتقوا في يوم من ا ل أ ي ا م أ ن يكونوا كامثال القائد ا ل أ ع ظ م الناصر الملك الناصر صلاح الدين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 ويحكم فيها شرع الله تعالى اللهم رد الجميع إ ل ي ك ردا جميلا اللهم قم ل إ خ و ا ن ن ا في فلسطين اللهم قم ل إ خ و ا ن ن ا المجاهدين في كل مكان اللهم, قوي قوي اللهم اجمع كلمتهم وقو ي رميتهم وشتت عدوهم وزلزل ا ل أ ر ض من تحت أ ق د ا م اليهود يا رب العالمين اللهم إ ن ه م لا يعجزونك اللهم إ ن اليهود أ ع ج ز و ا حكامنا وشعوبنا و أ ع ج ز و ن ا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 وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم تسليما كثيرا